لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم يجب أن يكون مستوى زيت الفرامل بين الحد الأدنى والحد الأقصى إذا لاحظ السائق نقصا مفرطا في زيت الفرامل يجب عليه فورا مراقبة أجهزة الفرامل والقيام بالإصلاحات اللازمة